يا دليم الحوز والقلب انتشى واصبحي لي للماسى اجاشام دم يا العاجز في نفسه وانا اسجد يا كنت كبات الشوق لك انها هي ما منت بابي بالله اجلوح بته كنت من هذا دائما مرتعه dum layli fanuri saq'un inna ba'da عيني بدمع صادق تمزج الآلام صبرا بالحشا لا استغرا يا فؤادي إنما فليعد al bunta sha wasti ba di lil ma shi al hasha kam ما لا قلبي للمعاصي فائشه <تصفيق> <تصفيق> من سواه يخيف <تصفيق> ད� ད� ད� ད�